بسرية لخالد بن الوليد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد في جمع لبني عبد المدان بنجران هذا في الجنوب إلى جهة اليمن من أرض اليمن وأمره أن يدعوهم إلى الإسلام ثلاث مرات قال يا زي يا خالد ادعوهم إلى الإسلام مرة ثم انتظر يوما ثم ادعوهم إلى الإسلام ثانية ثم انتظر ثم ادعوهم ثالثة ثلاث مرات فإن أبوا قاتلهم إذا رفضوا ذلك فإنه يقاتلهم فلما قادم إليهم بعث الركبان في كل وجه يدعون إلى الإسلام لما وصل خالد رضي الله عنه قسم جيشه فرقا وأرسل كل فريق يدعو إلى الله في مكان هذا الفريق يدعو هنا ويقول نحن من جند المسلمين جئنا ندعوكم إلى الله تعالى بعث الركبان في كل وجه يدعون إلى الإسلام ويقولون للناس أسلموا تسلموا فأسلموا ودخلوا في دين لا يأفواج فاقام خالد رضي الله عنه بينهم يعلمهم الإسلام ويعلمهم القرآن وكتب النبي صلى الله عليه وسلم وكتب خالد إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كتب له كتابا يخبره أنني دعوت الناس فأمنوا ولم يقاتلوا فارسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى خالد أن يقدم بوفدهم قال يا خالد تعال إلي ومعك وفد القوم معك رجال مسؤولون عن القوم ففعل خالد رضي الله عنه وحين اجتمعوا به صلى الله عليه وسلم قال لهم النبي يعني كلمهم النبي ومن كلامه قال بما كنتم تغلبون من قاسلكم في الجاهلية قالوا كنا نجتمع ولا نفطلوا يقول النبي لهم كيف كنتم تقاتلون ما كيف كنتم تفعلون لمن قاتلكم في الجاهلية قالوا كنا نجتمع ولا نتفرع ولا نبدأ أحدا بظلم لا نبدأ نحن بالظلم بل إذا بدأنا الآخرون رددنا قال صدقتم وأمر عليهم زيد بن حسين أمره يعني جعله أميرا وفي شهر رمضان من هذه السنة من السنة العاشرة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عليا في جمع إلى بني متجح أو مذحج عفوا. وهي قبيلة من قبائل اليمن. وعممه النبي بيده صنع النبي عمامة لعلي بيده هو الذي وضع عمامة علي. وقال له يا علي سير حتى تنزل بساحتهم سير اذهب امشي حتى تنزل بساحتهم. حتى تنزل إلى أرضهم، فدعوهم إلى قول لا إله إلا الله. اذهب يا علي، حتى تنزل إلى بني مزحج، وادعهم إلى قول لا إله إلا الله. فإن قالوا نعم، إذا قالوا موافق على هذا، فمرهم بالصلاة، ولا تبغي منهم غير ذلك. إذا شاهدوا بالتوحيد، فمرهم بالصلاة فقط. التوحيد، فإن لا تكلمهم عن الصلاة، مرهم بالتوحيد. فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عند ذلك انتقل إلى درجة الثانية ومرهم بالصلاة ولا تزد على هذا فإنهم أجابوا بهذا إذا أجابوا بهذا فانتقل بعد ذلك إلى الزكاة وإذا لم يجيبوا إلى هذا فدعوهم أولا إليها وكف معهم قليلا ثم بين له أن الأمر, يا أن الأمر هنا يا علي ليس أمر قتل وسفك دم وإما أن تفعل وإما أن نقتلت ليست المسألة وهكذا بل لأني يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس يعني إذا هذا الله بك مسلما واحدا فإن هذا خير لك مما من كل الأرض من كل الخلق مما طلعت عليه الشمس ولا تقاتلهم حتى يقاتلوه لا تبدأهم بقتال يعلم فلما انتهى إليهم لقي جموعهم فدعاه إلى الإسلام لما ذهب إليهم وجد جماعتهم قد اجتمع فدعاهم إلى الإسلام يا بني مدحي أسلموا تسلموا فأبوا لم يسلموا ورموا المسلمين بالنبل وبدأوا ينمون المسلمين بالنبل من بعيد فكف علي رضي الله عنه قال فصف علي اصحابه وأمرهم بالقتال بدأ علي يصف أصحابه صفوفا ويرتب أمرهم واستعدوا للقتال فقاتلوا حتى هزموا عدوهم قاتلوا قتالا شديدا حتى نصرهم الله ثم لحقهم ثم تبعهم علي رضي الله عنه هربهم من أمام علي فتبعهم عليهم بل الله عنه ودعاهم إلى الإسلام فعند ذلك أجابوا عند ذلك قبلوا وبايعه رؤساؤهم وقالوا نحن على من ورائنا يعني يا علي نحن مسؤولون عن من كان خلفنا نحن كبال قوم ونحن مسؤولون عن من خلفنا بايعه رؤساؤهم وقالوا نحن على من ورائنا من قومنا وهذه صدقاتنا فخذ منها حق الله هذه زكاة اموالنا فانظر إليها وخذ منها حق الله ففعل النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع ثم رجع فعل عفوا الصحابي ثم رجع إلى رسول الله فوافأه يعني قابله عليهم قابله بمكة في حجة الوداع إذا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مذحج علي رضي الله عنه وأمره بدعوتهم إلى الإسلام واقام الصلاة فإن أجابوا إلى ذلك كف عنهم وإن لم يجيبوا قاتلهم فذهب علي وأمرهم بذلك فوقفوا وضربوا بالنبل فرجع علي وجنوده إلى الخلف وصفوا الصفوف واستعدوا للقتال ثم قاتلوا فنصرهم الله تعالى على عدوه فهرب العدو ثم لاحقهم علي اتبعهم علي وطلب منهم ماذا طلب منهم الإسلام فعند ذلك قبلوا واجابوا وبايعه كبار القوم ثم قالوا له دعنا معهم نحن نكلمهم فنحن مسؤولون عن من ولاءنا من قومنا وهذه هي علي صدقاتنا هذه زكاتنا هذه الأموال التي فيها الزكاة فخذ منها حق الله هم لا يعرفون مقادير الزكاة بالطبع فقالوا ظل كم تريد منها حقا لله ففعل علي ثم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجده في المدينة وعرف أنه في مكة فوافاه يعني قابله في حجة الوداع بمكة ثم بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عمالا إلى اليمن من قبله يعني من عندي فبعث معاذ بن جبل على كورة العليا من جهة عدن وبعث أبا موسى الأشعري على الكورة السفلة ووصاهما أرسل النبي رجاله إلى اليمن عمالا علي يعني هم مسؤولون فينا ووصاهما النبي صلى الله عليه وسلم فقال يسرا ولا تعسرا سهل الدين للناس لا تقول له يجب عليك ويجب عليك ويجب عليك حتى ينفر منه بل يسر ولا تعسر وبشر ولا تنفر تكلم بالكلام الطيب الذي فيه البشارة ولا تتكلم بالكلام الذي فيه التنفير وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ إنك ستأتي قوما أهل كتاب يا معاذ أنت ستدول قومهم أهل كتاب فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإن أطاعوا لك بذلك إذا قبلوا هذه الشهادة فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمسة خمس صلوات في اليوم والليلة إذا أطاعوا في الشهادتين فانتقل إلى ذكر الصلاة خمس صلوات في اليوم والليلة فإن أطاعوا لذلك ان أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم صدقة تأخذ من أغنياء فترد على فقراء فإن هم أطاعوك لذلك أطاعوك به فإياك وكرائم, وكرائم أموالهم يعني إياك أن تأخذ أفضل أموالهم بعض الناس يذهب لجمع الزكاة فينظر إلى أفضل ناقة إلى أفضل جمل فيأخذه فنقول إياك وكرائم أموالهم لا تأخذ الإبل الكريمة التي يريدها صاحبها ولا يبيعها قال إياك وكرائم واتقي دعوة المظلوم اتقي دعوة المظلوم لأن إذا ظلمت احدا ودعى عليك دعوة حتى وإن لم يكن مسلما فإن الله تعالى يجيب دعاء المظلوم اتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب فذهب معاذ رضي الله عنه إلى اليمن وبقي معاذ في اليمن سنتين تقريبا و. بقي هناك حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم أما أبو موسى فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أبو موسى قابل النبي صلى الله عليه وسلم في مكة في حجة الوداع فيه أما معاذ فظل في اليمن حتى جاءه الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي حجة الوداع كم وفي السنة العاشرة طبعا في السنة التاسعة حج, من حج أبو بكر بالناس وكان الحج على طريقة الجاهلية ايضا كما كانوا يحجون في الجاهلية بأسلوبهم الذي كانوا يعرفون مع اختلاف أن المسلمين لا يتمسحون ولا يتولكون بالأصنام كانوا يطوفون حول الكعبة كانوا يسعون بين الصفه والملوى ولكن ليس بطريقه الحج المعروفة عند المسلمين فحج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة حجة وداعن هي حجة يسلم فيها على المسلمين لأنه كما جاء في خطبة هذه الحجة لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا ربما لا تقابلونني بعد ذلك ولو ربما لا أقابلكم بعد هذه السنة في السنة العاشرة حج النبي صلى الله عليه وسلم بالناس حجة ودعا فيها المسلمين سلم فيها عليهم ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم غيرها اعتمر النبي نعم ولكن لم يحج إلا هذه الحجة مرة واحدة وخرج النبي صلى الله عليه وسلم لها يوم السبت. لخمس بقين من ذي القعدة خمس ليال بقيت من شهر ذي القعدة وولى النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة أبا دجانة الأنصاري جعل أبا دجانة واليا على المدينة وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم جمع عظيم يبلغ تسعين ألف الذين ذهبوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الحجة كان عددا كبيرا فيما يبلغ تسعين الفا واحرم النبي صلى الله عليه وسلم للحج نوى النبي الحج واحرم له لبيك اللهم حجاً حيث بعث به راحلته ذهبت خرجت راحله النبي صلى الله عليه وسلم وهو يركبها ثم لبى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ولم يزل النبي صلى الله عليه وسلم سائرا ما زال ماشيا مستمرا متقدما صلى الله عليه وسلم حتى دخل مكة فدخل النبي مكة في وقت الضحى من الثنية العليا وهي ثنية كداء ولما رأى البيت قال اللهم زده تشريفا وتعظيما ومهابة وبلا دخل النبي صلى الله عليه وسلم من ثنية كذا هي الثنية التي دخل منها في يوم فتح مكة يعني من نفس المكان الذي دخل منه النبي صلى الله عليه وسلم في يوم فتح مكة طيب وكما قلنا من قبل مكة أرض جبلية البيت أسفلها البيت في أخفض مكان منها البيت الحرام فمن دخل مكة من بعيد فإنه منذ دخوله إلى هذا الملتفع إلى الثانية هي المكان العالي منذ دخوله من هذا المكان العالي يرى البيت من بعيد يرى الكعبة فكل ما حوله ملتفع فدخل النبي صلى الله عليه وسلم من ثنية كذا. ولما رأى البيت لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم البيت الحرامة دعا وقال اللهم زده زد هذا البيت تشريفا زده تعظيما وزده تشريفا وتعظيما ومهابة المهابة هي أن يخاف الناس منه خوفا مع الاحترام والتعظيم وبررا إن والحديث ضعفه الأرباني هذا الحديث. ثم طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت سبعا طاف بالكعبة سبعة أشواط، واستلم حجر الأسود. استلمه كلنا استلام حجر يكون باليد اليسرى، لأن الكعبة تكون عن يساره وهو يطوف إلى جاءة اليمين، فإذا استلم الحجر استلمه بيسراه. استلم النبي صلى الله عليه وسلم الحجر الأسود وصلى ركعتين عند مقام إبراهيم ثم شرب النبي صلى الله عليه وسلم من ماء زمزم ثم سعى النبي بين الصفا والمروة سبعا راكبا على راحلته سعى النبي صلى الله عليه وسلم سبع مرات بين الصفا والمروة وكان راكبا على ناقته وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صعد الصفا يقول لا إله إلا الله الله اكبر لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصل عبده وهزم الأحزاب وحده وفي الثامن من ذي الحجة توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى منى فبات بها في الثامن من ذي الحجة توجه النبي الى منى وبات هناك في منى وفي التاسع منه في في يوم التاسع من ذي الحجة توجه النبي صلى الله عليه وسلم الى ماذا إن توجه النبي صلى الله عليه وسلم الى عرفه وهناك في على جبل عرفات خطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبته الشريفة خطب خطبة عرفة التي بين فيها الدين كله طيب أسه فرع بين كامل الدين صلى الله عليه وسلم فيها الأصول منه هو الفروع فهمنا فمن ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا وهات نصها يعني خذ نصها يقول الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا نحن نحمد الله سبحانه ونستغفره ونستعينه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا نتعوذ بالله من شر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له القوم الذين يهديهم الله سبحانه فإنه لا أحد يضلهم ومن يضل فلا هادي له ومن يضله الله فإنه لا أحد يهديه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أوصيكم عباد الله بتقوى الله وصية النبي صلى الله عليه وسلم بالتقوى أوصلكم عباد الله بتقوى الله وأحثكم على طاعته وأستفتح بالذي هو خير أستفتح يعني أبدأ أبدأ بماذا؟ أبدأ بالذي هو خير أما بعد أيها الناس اسمعوا مني أبين لكم فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا في موقفي هذا اسمعوا مني جيدا أنا سأبين لكم فأنا لا أعلم هل أقابلكم بعد ذلك في مثل هذا الموقف لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا في موقفي هذا أيها الناس إن دماءكم دماء المسلمين وأموالكم حرام عليكم إلى أن تلقوا ربكم إن دماءكم وأموالكم هي حرام عليكم لا يحل لمسلم أن يأكل ما لا فيه. ولا يحل لمسلم أن يسفك دم أخيه دماءكم وأموالكم حرام عليكم إلى أن تلقوا ربكم إلى أن تقابلوا الله سبحانه يوم القيامة هي حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا أليس هذا هو البلد الحرام؟ وأليس هذا اليوم هو يوم عرفة اليوم الحرام؟ وأليس هذا الشهر؟ هو شهر ذي الحجة الشهر الحرام فهي حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا هل بلغت يعني أيها القوم هل بلغتكم هل فهمتم قالوا نعم قال اللهم فاشهد اللهم فاشهد على انني قد بلغتهم قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن كانت عنده أمانة فليؤديها إلى من اهتمنه عليها إذا أعطاك شخص أمانه هذا المال أمانة عندك هذه الكتب هذا كذا أمانة عندك حتى أعود فين فيذهب ويعود من كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من اهتمنه عليها ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ربا الجاهلية موضوع الربا الذي كان في الجاهلية قد انتهى وكل شخص عقد عقدا فيه لبا من قبله فإنه من اليوم هذا العقد باطل ومن أخذ دينا واتفق على أنه يرد الألف ألفاً ومئة ألفاً ومئتين فلا يرد إلا الأصل لا يرد إلا ألفاً كما أخذ فكل لبا كان في الجاهلية هو باطل موضوع وإن أول لبا أبدأ به ربا عم العباس ابن عبد المطلب كان العباس مشهورا بهذا هو تاجر يبيع فيكون له مال عند الناس له مال عند زيد فيقول متى ترده أرده بعد شهر يقول إن زدت عن الشهر فعليك زيادة كذا وإن زدت عن الشهرين فعليك زيادة كذا زيادة رباوية كان العباس رضي الله عنه يفعل ذلك فقال النبي بعد ذكر الربا وأن كل عقد فيه لبا هو باطل قال النبي إن أول لبا أبدأ به هو لبا العباس عمي فكل شخص أخذ دينا من العباس واتفق معه على لبا لا يرد لبا ويرد أصل الدين فقط أنا أبدأ لعمي العباس بن عبد المطلب وإن دماء الجاهلية موضوعة دماء الجاهلية كل قتيل قتل من قبل قتل في الجاهلية فلا يجوز لكم أن تطالبوا بدمه اليوم من قتل في الجاهلية انتهى أمره ودماء الجاهلية موضوعة وأول دم أبدأ به دم عامر بن ربيعة بن الحارث وإن مآثر الجاهلية موضوعة كل الفخر المآثر هي الأشياء التي يفتخر الناس بها أنا فلان ابن فلان أبي هو الذي فعل كذا وكذا وهو الذي كان يكرم الضيوف وهو الذي كان يقاتل بشجاعة قال النبي كل مآثل ما الجاهلية موضوعة غير يستثنى من ذلك السدانة سدانة الكعبة طيب والسقايا السدانة كل الإطعام رفادة الإطعام السدانة السقايا لا السدانة هي السقايا ولكن كانت حجابه سبحان الله طيب مثل الرعايه مثل الحفظ سأكتلك بها الآن والسقايا طيب فهذا هو الذي يبقى جيد ثم قال والعمد قود يعني من قتل قتلا عمدا من قتل أحدا عمدا فإن حكمه ماذا القود والقود هو القصاص العمد القتل العمد قود فيه القصاص تمام والعمد قود وشبه العمد ما قتل بالعصا والحجر شبه العمد طيب هناك قتل عمد وهو ان يتعمد رجل قتل رجل هذا قتل عمد وهناك قتل شبه عمد شبه العمد وهو ان يتعمد رجل ضرب رجل هو يريد يضربه ولا يريد قتله يضربه بعصا او بشيء فهو متعمد للضرب نعم ولكنه ما اراد القتل بخلاف القتل الخطا وهو القسم الثالث وهو انه لا يريد ضربه ولا قتله ولكنه يرمي حجرا فسقط عليه فقتله يرمي بسهم وهذا الرجل ينظر فأصابه السهم فقتله وهو لم يرد ولا تخويفه ولا ضلبه ولا قتله فهذا يسمى قتل خطأ فقال النبي العمد قوده وشبه العمد ما قتل بالعصا والحجر وفيه مئة بعيد فيه مئة جمل هذه بيته فمن زاد من طلب زيادة فهو من أهل الجاهلية لا يزاد على مائة. فهمنا؟ طيب. قال أيه قال أيها الناس إن الشيطان قد يأس أن يعبد في ألذكم هذه الشيطان قد فقد الأمل أن تعبدوه. أن يأتي شخص ويعبد الشيطان ويصلي له ويذبح له الشيطان يأس من ذلك فقد الأمل من ذلك لأنه علم أن الإيمان قد تمكن في قلوبه ولكنه قد رضي أن يطاع في ما سوى ذلك مما تحقرون من أعمالكم ولكنه هو هو لا يريدكم أن تعبدوه لأنه يعلم أنكم لا تفعلون ولكنه رضي بما ما هو دون ذلك من الذنوب والمعاصي. التي تحقرون من أعمالكم الذنوب الصغيرة التي تعدونها صغيرة هو رضي بذلك وقبل به وهو سيأخذ منكم هذه الذنوب الصغيرة شيئا فشيئا فشيئا حتى تصبح شيئا كبيرا أي الناس إن النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحجمونه عاما ليواثق عدة ما حرم الله. طيب النسيء زيادة في الكفر. ما معنى النسيء؟ النسيء التأخير. النسيء هو ماذا؟ التأخير. نسيت كذا يعني أخلت. طيب عليك دين في أول رمضان يأتي رمضان وليس معك كماله. أقول أنسيت إلى إلى شوال. ما معنى أنسيت؟ يعني أخلت. فهمنا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما النسيء زيادة في الكفر هذا من الآية هذا مأخوذ من الآية وكان للعرب أربعة أشهر حرم، أربعة أشهر حرام ثلاثة متصلة وهي شهر الله ذي القعدة وشهر ذي الحجة وشهر المحرم هذه ثلاثة متصلة وشهر واحد منفصل وهو رجل فهذه الأشهر الأربعة شهور حرام ما كانوا يقاتلون فيها ولكن كان بعضهم كان بعضهم يريد القتال لأنهم ثلاثة أشهر لا يقاتلون وهم كانوا يسرقون أموال بعضهم وهذا يحصل هذا ويأخذ مالهم فكان بعضهم خلال هذه المدة بعد ذي الحجة يريدون أن يحل القتال فيقولون إن شهر المحرم الذي هو حرام نحن قد أخرناه إلى الشهر الذي بعده سنحارب في المحرم وسنحارب صفرًا بدلا منه هذا أسلوب أساليب النسيئة عندهم كثيرة أساليب مختلفة هي أساليب مختلفة وتختلف من قوم إلى قوم ولكن هذا أسلوب من أساليبه يحلون الشهر الحرام ويحرمون غيره فإن هذا أحيانا احيانا، لهم طريقة أخرى أحيانا لهم مواسم الحج والعمرة فيقولون إن الأشهر الحرم وإن مواسم الحج والعمرة بالسنة القمرية تعرف بالهلال والسنة القمرية هي أقل من السنة الشمسية ب11 يوما السنة القمرية الشهر القمري كم 29 أو 30 في السنة القمرية وفي السنة الشمسية الشهر كم 30 أو 31 فالسنة الشمسية أطول والسنة الشمسية أكثر ضبطا بالنسبة للصيف والشتاء ومثل هذا يعني دائما تجد في أغسطس في هذا في هذا فصل الصيف ودائما تجد في يناير فبراير هذا فصل الشتاء فهمنا هذا ثابت. أما في السنة القمرية ليس كذلك. أحيانا يأتي الشتاء في رمضان، وبعد سنة يكون في شعبان، يكون في شوال، يكون. تفهمني؟ فيتغير. فأراد أن يسو هذه السنة بهذه السنة. فزادوا عليها عشرة أيام. يعني يعدون الشهر كم؟ 12 عشر شهرا وعشرة. يزيدون عشرة أيام. هذه العشرة أيام بعد سنتين. تكون عشرين و... يوما أو بعد اثنين ثلاثة... وعشرين بعد ثلاث سنوات تكون شهرا فكانوا يفعلون هذا يقولون هذه السنة اثنى عشر شهرا وهذه السنة الثالثة ثلاثة عشر شهرا يزيدون شهرا طيب فإذا زادوا شهرا إذا زادوا شهرا ماذا يسمونه كانوا يسمونه شهر نسيء تخيل، فإذا بعد ذي الحجة يبدأ المحرم لا يسمونه المحرم يقولون نسي شهر النسي أفهمني فهذا شهر لا يحرمونه وهو اصلا شهر المحرم لا يحرمونه فيأتي صفر بعد ذلك لا يسمونه صفرا يسمونه المحرم طيب ثم يأتي ربيع الأول لا يسمونه ربيعا يسمونه صفرا لأنهم نقلوا الأسماء نقلوا شهرا فهمت؟ وبعد ثلاث سنوات يحدث نفس الشيء وبعد ثلاث سنوات يحدث نفس الشيء فيأتي الحج مرة في ذي الحجة ومرة في مكان آخر شهر ذي الحجه مثلا شهر ذي الحجه معروف بعد خمس سنوات بعد عشر سنوات تجد شهر ذي الحجة انتقل إلى إلى المحرم فهم يذهبون في شهر المحرم يحجون ولا يسمونه نحلم يسمونه ذا الحجة ثم ينتقل بعد ذلك إلى ربيع ولا يسمونه ربيعا يسمونه ذا الحجة لأن حدث شهر زائد فينقلون ينقلون وهكذا ولهذا نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السنة التي حج فيها في السنة التاسعة من الهجرة قدر الله أن هذا الشهر كان ذا الحجة الحقيقي اسمه ذا الحجة وهو في مكانه هو يعني دارت الدنيا دار ودار ودار حتى أصبحت في وقتها، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، يعني إن لأنهم كانوا يفعلون هذا أكثر من أربعين سنة من قبل، ينقلون، ينقلون، ينقلون، ينقلون شهر ما كان شهر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم إن هذا الشهر الآن شهر ذي الحجة. هو شهر الحجه هذا حقيقة هو ليس منقولا في غير موضعه إن الزمان قد استدار قد دار الزمان كهيئته حتى وصل إلى أصله يوم خلق الله السماوات والأرض وإن عدة الشهور عند الله عشر شهرا في كتاب الله عدد الشهور عند الله هو عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق الله السماوات والأرض منها أربعة حرم أربعة أشهر محرمة. محرمة لا يجوز الكتال فيها ثلاث متواليات ثلاثة أشهر متصلة وواحد فرد ذو القعدة وذو الحجة والمحرم هذه متواليات ورجب رجب هو شهر وحده الذي بين جمادى وشعبان ألا هل بلغت هل بلغتكم أيها الناس ثم قال اللهم اشهد ثم قال يا أيها الناس لاحظ تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن الدماء والأموال فهمت وتكلم عن الأشهر الحرم ثم تكلم عن البيت أيها الناس إن لنسائكم عليكم حقا نسائكم لكم لهم حق عليكم ولكم عليهن حق طيب ما حق الرجل على زوجته حق ألا يوطئن فرشكم غيركم المرأة لا تدخل رجلا غيركم في بيتها لا يطل الفراش يعني لا يمشي عليه لا يدخله لا يدخل بيتك أحد بدون إذنك ولا يدخلن أحدا تكرهونه بيوتكم إلا بإذنكم لا يدخلن أحدا ممن تكرهون إلى بيوتكم إلا بإذن منكم ولا يأتين بفاحشة لا يفعلنا الفواحش لا يقعن في الزنا فإن فعلن إذا فعلن ذلك فإن الله أذن لكم أن تعذلوهن، أذن الله لكم إذا فعلن ذلك أن تضيقوا عليهن العضل شيء يعني مثل الظلم مثل التضييق وتهجلوهن في المضاجع تهجلوهن. الهجر في المضاجع يعني لا يجامعها زوجها يبتعد عنها وتضربوهن ضربا غير مبالح عندكم كتب تعضلوهن أو تعضوهن تعضلوهن تعضلوهن لا هذه مثل نسختي هي نفس الناس لأن نعم تضربهن لا قبل الضرب ته تهجل. تهجل. قبل تهجلوهن في آه. المضاجع تحضل. تحضلوهن. تحضلوهن. تعضلوهن تهجروهن وتقدلونه تعذلونه ايضا طيب لان في, في الآية الايه فعذوهن فعذوهن من الموعظه ليس العضل العضل هو هو التضييق اما العظه هي النصيحه وهجلوهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبالغ ننظر إلى نسخة الأخرى. وتضربهن ضربا غير مبلح فإن انتهينا يعني المرأة إذا خالفت زوجها فماذا يفعل أولا ينصحها يضيق عليها فإذا لم تعد يهجرها يبتعد عنها فإذا لم تعد يضربها ولكن ضربا غير ماذا لا يكسر عظما لا يقطع لحما ولكنه ضرب يشعر بالغضب هذا حقكم على النساء فإن انتهينا وأطعنكم فعليكم إذا انتهينا من ذلك وأطعنكم فما الذي يجب عليكم هذا الذي يجب لكم ما الذي يجب عليكم عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف أن ترزقوهن ان تكسوهن بالمعروف وانما النساء عوان عندكم انما النساء عندكم عوان عوان يعني اسيره المراه عندكم اسيره هي مضيق عليها هي مسكينه ان النساء عوان عندكم لا يملكون لانفسهن شيئا هن لا يملكن لانفسهن شيئا اخذتموهن بامانه الله انتم اخذتم هؤلاء النساء بامانه الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله فاتقوا الله في النساء اتقوا الله فيهن لا تظلموهن واستوصوا بهن خيرا ألا هل بلغت اللهم فشد أيها الناس هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم عن الأسرة وعن النساء أيها الناس إنما المؤمنون إخوة ولا يحل لا يحل لإنسان ليس حلالا له مال أخيه إلا عن طيب نفس لا يجوز لإنسان أن يأكل مال أخيه ماله إلا عن طيب نفس منه إلا أن يكون نفسه طيبا موافق ألا هل بلغت اللهم اشهد فلا ترجعن بعد كفارا لا تعودوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض فإني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لم تضلوا بعده أنا تركت فيكم شيئا إذا أخذتم به وإذا استعملتموه فإنكم لن تضلوا بعد ذلك هو كتاب الله ألا هل بلغت اللهم اشهد أيها الناس إن ربكم واحد وإن اباكم واحد كلكم لآدم وآدم من تراب أكرمكم عند الله أتقاكم أكرمكم هو ماذا؟ هو أكثركم تقوى ليس لعربي فضل على عجمي إلا بالتقوى ليس لعربي فضل العربي ليس أفضل من العجمي إلا بالتقوى من كان متقيا فالتقوى هي التي تفر ألا هل بلغت؟ اللهم أشهد فليبلغ الشاهد منكم الغائب الذي هو موجود منكم يبلغ غيره الذي هو غير موجود يعني من كان موجودا فليخبر غيره الذي هو غير موجود أيها الناس إن الله قد قسم لكل وارث نصيبه من الميراث تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن الميراث أيضا إن الله قد قسم لكل وارث نصيبه من الميراث أعطى الله لكل وارث حقه من المراث ولا تجوز لوارث وصية طيب الله كتب لكل حقه الأب يأخذ كذا الأم تأخذ كذا الابن يأخذ كذا البنت تأخذ كذا قسمها الله فلا يجوز لرجل أن يخالف, أن يخالف أمر الله في ذلك رجل قبل موته يعرف أنه ليس له بنات ليس له أولاد عنده بنات وليس له أولاد، فيكتب كل المال وصية لبناته، لكي لا يأخذ أخوه شيئا، لكي لا يأخذ أبوه شيئا. فإنه هذا يسمى ماذا؟ هذا مخالفة في في في في مسألة الميراث. الله تعالى يقول <تصفيق> إن الله قد قسم لكل وارث نصيبه. هذا هذه قسمة الله. قسم الله تعالى نصيب كل إنسان. من الميراث فلا يجوز لإنسان أن يكتب وصية لواحد من الورثة طيب يكتب وصية لغير الورثة قالوا يجوز هذا ولكن لا يزيد عن الثلث يعني لا يقول له نصف مالي بالأكثر بالأكثر يأخذ الثلث ولا يزيد عنه بل ينقص والولد للفراش وللعاهل الحجر <تصفيق> طيب ولد ولد في بيت زيد فهذا ولده لأنه هو الذي تزوج وهذه زوجه فإن جاء جائن إذا جاء شخص زان قال لا ليس ولده بل هو ولدي نقول ليس لك شيء ليس لك شيء لأنه ولد في بيته فهو ابنه هذا هو الأصل, هذا هو الأصل. أما إن ثبت غير ذلك نأخذ به فإن لم يثبت فالأصل أن من ولد في بيته فهو, فهو أبوه وللعاهر الحجر العاهر هو صاحب الفاحشة له الحجر خذ حجرا وليس لك ولد ومن ادعي إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين زيد ابن عمرو فإذا بزيد يقول لا أحب هذا أنا أريد أن أقول زيد بن إبراهيم وينسب نفسه لغير أبيه الله تعالى نهى عن ذلك لا يجوز أن ينسب الإنسان نفسه إلى غير أبيه فهمنا وطبعا نحن لا نتكلم عن البخاري لا نتكلم عن النسائي الداغستاني الشيشاني هذا ليس نسبة لغير الأرض هذه نسبة للبلد فهمنا وليست هي المنهي عنها المنهي عنه أن ينتسب إلى غير أبيه يعني إلى غير والده من الناس فهو ابن زيد يقول لا لا أحب أن يقول الناس أنا ابن زيد أنا ابن عمر فيبدل نفسه فعند ذلك لا يجوز هذا قال كذلك من تولى غير مواليه العبد الذي يقول أنا لست عبدا لفلان أنا عبد لفلان لغير, لغير الحقيقة لغير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل لا يقبل منه فدية ولا يقبل منه مال يوم القيامة والسلام عليكم ورحمة الله يقول الشالح في هذا اليوم امتن الله على المؤمنين بقوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ولذيت لكم الإسلام دينا. بين الله سبحانه منته على المسلمين في هذا اليوم بين فضله. قال اليوم فقط هذا اليوم أكملت لكم الدين أتممت لكم دينكم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي النعمة الآن قد أخذتموها تامة ما نزل الوحي, الوحي بعد ذلك نزل الوحي لا لم ينزل المشهور أن هذه آخر آية نزلت وهناك رواية تقول إن آخر آية هي قول الله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت قيل هذا وقيل هذا في آخر آية نزلت قال فلا غرابة أن ليس من الشيء الغليب أن انتقده المسلمون عيدا ويوما سعيدا هذا اليوم الذي هاجر هذا اليوم الذي لا نقول هاجر الذي أتم الله تعالى فيه الدين وكان هذا في يوم عرفة حتى إن بعض اليهود قال هذا لعمر رضي الله عنه قال هناك آية نزلت في يوم لو كانت عندنا لجعلنا هذا اليوم عيدا قال ما هي قال اليوم أكملت لكم دينكم فقال له عمر إنها فعلا عيد عندنا هذه الآية فعلا تكون في ماذا هذه خطبها النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة عرفه أو بعدها في منها فهذه خطب النبي ونزلت هذه الآية فهذه الآية هي يوم عيد عند المسلمين كما قال عمر رضي الله عنه يوم يعني اليوم الذي بعد عرفه يكون يوم العيد فلا غرابة أن اتخذ المسلمون هذا اليوم عيدا ويوما سعيدا يظهرون فيه شكر الله تعالى على هذه النعمة الكبرى ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أدى مناسك الحج يعني فعل كل أركاد الحج وصفاته أدى مناسك الحج من رمي الجمال والنحر والحلق والطواف فعل كل شيء وبعد أن أقام بمكة عشرة أيام قف إلى المدينة بعد أن أقام في مكة عشرة أيام رجع بهذا الحج رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم المدينة تكبر وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون فهمنا ثم قال صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وهو يذكر الله سبحانه وفي هذه السنة وبعد رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع جاءت أقوام كثيرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تعلن إسلامها كل واحد أو كل جماعة من قوم تسمى وفدا في هذه السنة والتي قبلها كان وفود العرب يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبايعوه على الإسلام وكانوا يقدمون أفواجا يأتون جماعات لا يأتون واحدا واحدا في جماعات قال المصنف كانوا يخدمون أفواجا، ولما كان في اخبار هذه الوفود من التعاليم الحميدة، لما كان في أخبار من الفوائد وفي من التعليمات الجيدة والآداب التي يحتاج ذو الأدب أن يعرفها، رأينا أن نذكر لك منها ما يزيدك يقينا وينير بصيرتك. لما كانت هذه الأسباب أو هذه عفوا الـ الـ لما كانت هذه الأخبار أخبار هذه الوفود فإن فيها فائدة وفيها عمرة رأينا أن نذكر لك شيئا منها مما يزيد قلبك يقينا ومما ينور بصيرتك فذكر وفود بعض القوم تمام نقف قليلا إن شاء الله تعالى في الصراحة ثم